يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أل ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا